غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الرسل قلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن إن هذه أمتكم أمة واحدة وألى ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زغرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين يحسبون أن مال مدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم نشفقون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 لذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا متر بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون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 وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَلَى الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَّجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ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 سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السمع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجيط لا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولدين وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصيرون عالم الغيب والشهادة فتعالى عن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 نحن أعلم بما يصفون